وجاء فرعا ومن قبله والمؤتفكات بمطاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي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 ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها ذانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الصالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كان في القاضية ما أغنى عني مادية هلك عني سلطانية صجوه فغليوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراع فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين